بلغني عن بعض الكرماء أن رجلا سأله فقال أنا الذي أحسنت إلي يوم كذا وكذا فقال مرحبا بمن يتوسل إلينا بنا ثم قضى حاجته فأخذت من ذلك إشارة فناجيت بها فقلت أنت الذي هديته من زمن الطفولة وحفظته من الضلال وعصمته عن كثير من الذنوب وألهمته طلب العلم لا بفهم لشرف العلم لموضع الصغر ولا بحب والده لموت الوالد ورزقته فهما لتفقهه وتصنيفه وهيات له أسباب جمعه وقمت برزقه من غير تعب منه ولا ذل للخلق بالسؤال وحاميت عنه الأعداء فلم يقصده جبار وجمعت له ما لم تجمع لأكثر الخلق من فنون العلم التي لا تكاد تجتمع في شخص واضفت إليها تعلق القلب بمعرفتك ومحبتك وحسن العبارة ولطفها في الدلالة عليك ووضعت له في القلوب القبول حتى إن الخلق يقبلون عليه ويقبلون ما يقوله ولا يشكون فيه ويشتاقون إلى كلامه ولا يدركهم الملل منه وصنته بالعزلة عن مخالطة من لا يصلح وانسته في خلوته بالعلم تارة وبمناجاتك أخرى وإن ذهبت أعد لم أقدر على إحصاء عشير العشير وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فيا محسنا إلي قبل أن أطلب لا تخيب املي فيك وأنا أطلب فبإنعامك المتقدم أتوسل إليك